<تصفيق> يا ربي يضل على محمد يا عليه وسلم على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي قصه بالفضلة يا ربي صلي الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صلعنا محمد يا ربي صلعنا يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فرحم والدينا يا ربي صلعنا يا ربي وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب يا, ربي يا, ربي يا ربي دعانا يا ربي بلغنا لزور ورب ارحم حقبانك وامانا صل على محمد يا رب ارحم عليه وسلم يا رب ارحم حقبانك يا رب اجرنا من عذابك صل على محمد صلى عليه وسلم يا رب ارزقنا الشهاده ربي حطن بالسعادة ربي صلى الله على محمد يا ربي صلى الله عليه بس Studies كل مصبح ربي, ربي صلى على الله عليه. عليه. عليه يا ربي صلى علي ربي احزم بالمشفع يا ربي صلي عليه وثلي صل بالله من الشيطان الرجيم فجاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عذبكم عليه ما عذبكم عليه المؤمنين راءض الرعين وان الله لا اله الا هو عيذ وقد امور امر عظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 حكيم أظهر بالعكم والعجائب في تركيب هذا القضان خلق مصرا وعظلا وعظلا وعروقا ولحمه وجلنا وشعرا بنظم وتلب مضاكب مما إن ذابق يخرج من الظل وترائب لا إله إلا الرحمن داري من بعثه الخلق يسابا جرمي والمواهب يجرخي في لاجئ لا ماء دنيا وينادي هل من مستغفر هل من سائب هل من طالب حاجه فظهر والمطالب فلا رايت الخداء فلا رايت قياما على الاقدام وغداد بالدمى سواكير والقوم بين نار من وداع وظائف مضي وعائد وابط ابن ابي لهار فلا يزال رب حتى يكسطه النهار ضيون الغياهر فيعرضون وقد فازوا بالمطلوب وأن رضوا رضا محبوب ولم يعلاحظوا نقاط وقائد لا إله إن الله فسبحانه وتعالى ممن فن أوجد ورنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الصين اللازم وعرض فقره العشياء وقال هذا سيد الأمياء وأجل الأصياء وأكره الحبائم اللهم صل وسلم وفارق عليهم قيله آدم قال آدم بي ينيره على المراتب قيل هو نور قال نوحا به يججو من الغرط ويهلك من خالقه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الاظنار والتواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب موسى كريم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يزين ضوتيك الحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته الحلسا وصار وتوجته بسيجان المابة والافترار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من مؤيبن غالب يموت أبوه وأمه ثم يكونه جده ثم أمه الشقيق أبو طالب الله رمضل وسلم وبارك عليه يبعث من بين يدي القيامة في ظهره علامة تضل الغمامة تطيع السحائب فجري الجبير ليني اللوائب أليحي الأنف نيني الفم نوني الحاجب قام وهم يتمعون غنيها والقلب بصروا الى الدم الى الذبح الطباق ساقب فدماه قد بلوا من بعير فأزالا ما اشتكاه من المحن والزواء والنوائب عام نبي الضبوة سلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الججع حنين حزين نادر يداه تظهر بركة ما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل وَلا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أولياء يعفو ولا يعاقب وإن قوصم يطمد ولا يجاوب أربعوا إلى أشرف المراتب في رسمة لا تنبغي قبلا وَلا بعده راكب في بقي من الملائكه يقول على سائر المواقد فاذا ارتقى على الكون فاذا على الكون وانفصل عن العالمين ووصل الى قابض الوتين انزله عنا النديم والمخاطب اللهم صلي وسلم وبارك عليه ثم عرضوا من العرش قبل أن يفود الفرش وقد نال جميع المآرف فإذا شرفت طربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب الله وظل وظلم وبارك عليه صلى على عماد باثيب على عماد قاي رمن راكبان نجايه قبل ما مات حدا حدي سورة بزم الحبائم فاز بز سكر أعظى قدمزت خطاها وسالت من مدام عياس حاليا Allah anwa'anna idha tilka lama alimi wa lama ولا تسوق هوا فقا إذا شاء قيها قالها <تصفيق> دو ان مضاري ري ري ري ري ري ري ري وتلك القبه الخضراء وفيها نبي نور يا جرو المغيايب وفيها القنبه الخضراء وفيها نبي نور يا جرو وقد صحر ضاوتنا الزراق وقد جعلنا من كل جانب فقل لنفسي في والتملي فما دون الحبيب اليوم حاجب تملى بالحبيب كل قصد فقد حصل هنا وقصد غائب نبيه المراطق والخلق جملنا وعلى المناطق والمراجب لو جاء الرافيع لو المعالي لو اشربوا المعبد والمناطق فلو أننا سعينا كل يوما على الأحداث لا فوق النجائب ولو ان عملنا كل حين لاحمد مولدا قد كان واجبا ولو ان عملنا كل حين لاحمد مغردا قد كان واجبا عليه تهمين كل وقت قرات ما بلا نور كواكب تعم الاله والارقاب تر جميعهم واقراطه فسبحان من قصره صلى الله عليه وسلم أشرب المناصب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إذن الله وحده لا شريك له رب المشارك والمغارب وأشهد أن زيدنا محمدا عبد ورسول المبعوث إلى سائر الأعادم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه منهادي والمناقب صلاه ودرما دائمين متلازمين ياتين قائمهما يوم القيامه غير قائب اللهم صل على محمد وعلى الرحمن الرحيم اول ما نفتح به حديثين ورد عن النبي كان قدره عظيما وندابه كريما وصراته مستقيما قال فيها قيما لم يزل سميعا عليما إن الله وملافته صدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صدوا عليه وسلموا تسلم حديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحى لعلماء الناس سيدنا عبد الله بن سيد العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخرق آدم بألفي عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أوتع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم عهبطني الضوء عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني بالسفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذب بي بالنار ولم يزن النواز وجدن ينقلني من أصلاب الطائرة إلى الأرحاب الزكية الفاخرة أدى أخرجني الله من البيع أبغيا وهما لم يلبقيا على <تصفيق> و امر <سؤال> و دنني الاميذ الثاني عبد ابن يزارا كعب بن الاحبار قال علمن ياب بالتوراه لا تقرا واحده كان يحبم ويرقل الصندوق فلما مات ابي فتحته فاذا فيه نبي يخرج اخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وتلطانه بالشام يقف شعره ويتزل على وسطه يقول خير الأنبياء وأمة خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يتفون في الصلاة كسفوقهم في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون جنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وزلد يأتون بظنوب وخطايا عيوان فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا بذنوهم ويقولون يا ربنا وجدناهم أسرقوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الظنوب كأمصار الجمال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الحق وعزتي وجلالي لا اجعلت من اخرصني بشادتك من كذب بي ادخلهم الجنة برحمتي اللهم صلِّ وسلِّم اعزج جواهر العقول وخلا صفائق كثير للوجود ما له كاظر ولا مجا ابي بذل المجهود وواصف ضعاجذ عن حصر ما حويته بل خصال الكرم والجدول ان كنون انشابه وانت المقصود يا اشرفنا لما قام المحمود وجاءت حضرهم من قبلك لكنهم بالرفاهه والعلى نقاشون الله نصر على كل من قال هذا يا مأشرة والألباب حتى أجل لكم عراء سمعاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب أراقي إلى حطرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جمالي بلا ستر ولا حجاب فلما آنع ونقول شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج بمرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سعر المخلوقات من أهل, من أهل الأرض والسماوات بالتهادي والمشارات فإن النور المسون وسر المفنون <تصفيق> الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والزماء أنكل في هذه الليلة إلى بطن أمي مسرورا أنكل في هذه الليلة إلى بطن أمي املأ وبه الكون نورا اقفله يتيما واطهرا واهلى بيتي ذا قطيرا اللهم ما بعد جنا مشوا مرابعهم شارا والزادا كرسي وَمْتَلَأَتِ السَّمَاوَاتُ أَنوارا وَضَجَّتِ الْمَلائِكَةُ تَهْلِيلا وَتَمْجيدا وَالسَّفْرَاتُ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَسْطَعَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا ولم تزل وموترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساندا شاكرا حامدا كأنه البدر في دماميق وعلى بيسنا طبع الزين بعد سر الفيق الرقاة mai quá mô عفنا ناتي صلقة وكل مقاض أهدى أمي العقص كان خلق القرآن وشيمة البران ينصح للإنسان ويصهب نسان ويعفع عن ذنبه لا كان في عقيم وسببه وإن الله لم يقم حدد لغضبه مرأه بديه هذا وإذا دعه المسكين عجابه يقول الحق ولو كان مراء ولا يذمر لأحد رشا ولا ضراء من نظر, إلى من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سرع ففأثن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس ففأن يجنون من كلامه أحلى زمر يجنون من كلامه أحلى زمر وإذا تبزم, تبزم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الدر يسجد من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المشك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه وإذا أجلت في مجلس بقي طيب فيه أياما وإن تغيب ويوجد من أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب وإذا مشى بين أصحابي ففأنه القمر بين النجوم الظهر وإذا أقبل ليلا الناس من نوري في أوالي الظهر صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرقب بريتهم والأرملة قال بعض واصفي ما رأيت من ذي رمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظل وظلم لبعض كأن وجه القمر فقال بل أضوأ من القمر إذا لم يحل دونه الغمام قد رشيه الجمال وانتعي له الكمال قال بعض واطفه ما رأيت قبله ولا بعده مثله فيعجز لسان البريق إذا أراد أن يخصيها قبلا فسبحان من قصره صلى الله عليه وسلم بالمحل الأسنى All uh right. -huh. وأسرى به لعقاب طوسين أو عدنى وأيده بالمعجزات الذين نصى وواقع من خصال كمال بما يجل أن يستقصى وأعطاه خمسا لم يغطينا أحدا قبله وآداه جوامع الكلم فلم يدرك أحد قبله وكان لهم صلى الله عليه وسلم في كل مقام مقال ولكل منه كمال لا يقول في سؤال ولا جواب ولا يجول رسانه إلا في صهاب اللهم فاسان يقال في من هو كتاب القران وعرض عن طور التراتب انزلوا والقران وجمع الله له بين الرضيات وكلامه وقرنا اسمه مع اسمي دبا بها على عذومي مقام وجعله رحمه للعالمين والله وما لا بموليد القلوب القران وجعله رحما لالعالمين ونورا وملئا بمورده اقلوب بسور بدره من حاجك لك ما ماذا يعبر عنك كما قراني انت الذي اشرقت في افق العلا طمعت بالانوار جلوا علاني وابقا سمارا كون يا علما مذى بالنور والانعام والافضال صل عليكم الله ربي دائما ابدا مع انكار والارض وعلى جميع الآب والأصحاب من قل خصهم رب العلاب كمان يالله ما قدر ونذر وعلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من ذلك رحمته ورافته جعلنا الله اياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو بذلك رحمته ورافته جعلنا الله واياكم الحاضرون ممن يستوجب شفاعته ويرجو بذلك رحمته ورافته امين واما بحفظ ذمتي هذا ما بين الغريم واو واصحابي ذلك على منهجنا القويم اجعلنا من قاره مديه واسترنا بذل حرمتي واحشرنا ابدا في واستعمل اجله وعليه ملحه والمخرجه متمسكين بسنته وطاعته ومبني على حبه وجماعته اللهم اخرنا مع اخر فإنه أول من يلقنها وأنزلنا معه بقصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل حين ولا تجعلنا عنه من الغافلين اللهم ارزقنا جيارته في كل حيث ولا تجعلنا عنه من الغافرين اللهم ارزقنا جيارته في كل حيث ولا تجعلنا عنه من الغافرين اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا قسبت بماء الثوبة في ذنوب وسترت بهداء المغفرة العنوبة اللهم انه كان معنا في السنه الماضيه اخوانا من رحم المضاع اللهم هذه الليله ولا تحرمهم ثوابها بهذه الليله وقربها اللهم ارحمنا اذا قدرنا من اعصابه اللهم ارحمنا من اعصابه اللهم ارحمنا اذا من اعصابه فقمنا بعمل يَذْكُرُ وَتَنَامُ عَلَى مَرِجِّهِ إِذَا مَجْعَنَا لِعَالِي كَذَاكِرِي وَإِنَّهُ لَشَهِرِين وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوَاجِعِينَ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ مَشْغُولٌ يَتَوَفَّائُنَا فَتَوَسَّلْنَ وَلَا مَقْبُولِينَ وَلَا مَقْبُولِينَ وَكُنَّا مَن صَدَّقَ <تصفيق> إِنَّ مَجْمَعَ اللَّهِ رَبِّنَا سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا شَقَّ الطَّامِي اللَّهُمَّ إِنَّا جَلَّالِي وَالْعَظِيمِ وَادْعُهَا مِنْ اللهم اجعل هذا ولآبائنا والأماننا ولما شيخنا وللعلمين والمعلمين وللحفظ علينا ولمن أجر هذا الخير في هذا الساعة في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمنين والمسلمون والسلام تحيات ونورا وتباريم وتديم الدعا الله على سيدنا على محمد رب العالمين تقبل اللهم منا في الازال انت اللطيف لطيف لم تزال عنا ازيل ما قد نزال من فادح يوم الجزاء نحن سلام مما نخاف نخاف يا مدين ابابا والمد على المصطفا والنبي ضم الصحابه فعاد دعوه مجابا وهن توسع بالحبابه والمد كسور ويجبر يسأل الله ما تعزار وكما شر الغلاب والله في العبابة والبتول ذا قد حدث فينا ميكابا جرا مير وعلى الله ابعد السلامين وعسى يبرئ زماني وحوابي الرَّهِينَا مَنْ خَافَ وَلَنْ يَا يَا صَلَاحِي وَاجِي القبيحي ضم عامل بالمليحي بالملائك في الصفيحي في السماوات جَوَاعِذُهُ وَالْمُبَادَّ وَالْعَمُودِ يَفْتَحُ الرَّحْمَنُ بَابًا فَتَوافَى كالدفو العمود يفتح الرحمن بابا